سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عديما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكلا مشروش الحجاب ويدي مشودان شيء يسمى الرب ينادحني يشورني الحنان انفي او قلت كانربيها ورتضوا على الكفار والمؤمنين شيء المنافقين رب ثاني يا رم كل شيء يسينه يغبرهمور في عيني يدي تشوحان غربا باش اسى مربيه يا رم شنو يخدمهم هاد بركيح رب ذوخير ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أجواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل هذي قمر بذن ذنب شلون ولاون ديه مرنيش ما معرور القمه ورد يقي مزرون ون النصح واذا رد ربي والنذا وارد كرم هلو شي قمشلون ربي ذالحق هو اقسط عند الله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 كان ذلك في الكتاب مستورا ذنبق زوال المؤمنين ولغ في يمن سن أدحسب ثلوي نيس أما كن ذي مثس وذا كن يميقرذ لذن هنا يموارث ذي شرع دي فرض ربيا مشي ذي المؤمنين هرسا ناهروي ذي دي هجرا حاشا مثو الصمسيرا وإذا كنت حملا أكيد اختبذ الكتاب وإذا أخذنا من نبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاق غريضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا نليما مذنطفك للعهد دي لنبيا ولذيك ذنوح ذي براهيم موسى أذع سم مريم ذي سنة فد العهد يقوان أكنس الذي استقصية أتيث أفتيث سن إهج يسمي الكفار لا تذكر حنطاس يا أيها الذين آمنوا اذكرون الله عليكم إذ جاءتكم جنود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 المختص <سؤال> دوي ذي يمنا أربي في اللون مكني دوسان الجنود في اللاسن أنا رسر دادو ذي الجنود مرتن تغريم أربي كاتخذ من المزرات مكني دوسان السنية وين ويظن ينسي دوات وين ألا مرت سغرفت أرون بظن دغر ثوغاش أغفى ربي يفدكن الشك ذي النقدس وجر فن الْمُؤْمِنِينَ تَجْرِجُ لَهُم أَجْدَاجُ وَنَاسِرُ مَثْرِيس وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا إِمَّا كَنَسَقَرًا وَإِذَا يُؤْمِنُنَّ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ذَٰلِكَ رَبِّكَ جيغان حشد غرون وإذ قالت طائفة منهم يا أهدى يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويشتهذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة مش سنة رباة ذكسن المنافقين هاي مولان يثرب المدينة واندق مثغميث اقول الغريخة من الون يون وارفع نظرف ناش ان فيم اكنا ذروحا اقار نسخها من النا الشهر النورسعين رحصين مشيد رحصين خصصا كاري ورفع نظرف ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سؤلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا أمردك شمن في الأسن من كل جهة أسم الضربين أذو قولنا نبزي شفرا كان أتخذ من مبلمخ من نطاش ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون البعر وكان عادوا الله مسؤولا يكوك في العهدنا ربية ولقلنا غير ذفير وعوثنا رب محال قل ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذي يصمكم من الله إن راد بكم شوءا وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا إنسنكن في علام ما يلدثي ويرم ديرموس ناغانغان كون ديال الجهاد يقدرش راه تاعيش مناش ولا كن منعم غير ربي اما ولي الشر ناغوني في غور من الدكاج من غير ربي انا ولا ولن نصران قد يعلم الله المعوقين منكم والقائديين لاخوانهم هلما الينا ولا ياتون البأس إلا قليلا إكتنا ربي عدم وذي الصفرغم ذهوان أقرن وثمثلان سن إيه وقرسد غرنغ لأنه قد تنغش جاهد ما يلكش من ذي الطراز غرسنغ حش شويت أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة عن خير أولئك الميؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ذي بخري في اللون إما لدي سكن الخوف أثنتواليض سكاذند قال لنا تغرفت أمني دبضاقني الموث ميروح رخوف ذايني أذي بدون أسرخ ذهون أسير الساون قطعنا ذي مشح حنها في الخير وإذا كنوا مين لا يفطر ربي ثاري نسن وأنها ربي سهل يحسبون الحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الأحزاب يودوا بادون في العراب يسألون عن بائكم ولكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا النوان ورعا ذي روحا وذاك الندي يمشودا أحزاب موسان وذاك يمشودا أذمنين روكان اللين ذي برا جريب دويا أذي السلون الخبر نوان أمر ورسنغن حش شويت لقد كان لكم في رسول الله إشوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا تسعم رسول الله المثالي لهذا ذات يقول لي ربي يتجو ذس الله خارف يتمكثي ذربطاش والما را المؤمنون الحجاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما جاءتهم الا ايمانا وتشريعا يمكنذرن المؤمنين ويذكر نديم شدا ان نشذ وجنيه غواذر رب قد فيش رب تيج اذا قار اكن يدهمش قايش ايش ندير انا ديما ربي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديله فذكر جزئ من المؤمنين اطفن دري عهد الربيه داك شنو هو داك هي امسان غيشنو هو ورب الذين غشوا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء او يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما هذا ربنا ليجزين اتي في السر في السرشن اديعش اللي ما يبغى ويدخيو من النشيرش المنافقين ما في لاشن ربي يتسمي حطاش أرنو يتشهد ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا يلا ربي كفروا حرقا ذقلون السن ذقلس النور ثبثا يهن المؤمنين ويتدبر مبرمك شمنت رب يقبله ثغراب وانجد الذين ظاهرواهم من اهل الكتاب وانجد الذين ظاهرواهم من اهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاشرون فريقا وارثكم ارضهم وديارهم واموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قدير وذلك النثني عونا ذو قذيس عن الكتاب اليهود استفغت ند ذو الحصين التورس نولونا نسن ذو الخلعة الفجعات الخوف أربعة ذو سنة الغمتن أربعة تقمتن محباس يصور ثون القاعان سن ذي خامن ذي الشمسن ذي القاعر شمم ربي يزمر كل شي يا أيها النبي أقول لأزواجك إن كنت تلدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا أنفع إن استزاويني ماذا الحياة الدنيث إذا فغمت يكوذ زهوي نس إيام تكتسر بحق أكتسر حق من أكت الشوال وإن كنتن تلدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدى للمحسنات من كن أجرا عظيما ماذا ربيت فغمت ذنبيس ذو خمني لحر إهجار ربيت ذاك إخذ من الأحسن ذكت رجرة مقرنة عشر يا نساء النبي من يات من كن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك عضو الله يسيرا أسير وإن النبي في نادي السيسن ذكوت الدنبوش ميثبانا لعتب فلس مرتين ونغفر بيسهر عزب ومن يقلوت ومن يقلوت ميكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما تنليذ من ذكت فتعى الرب ذنفيس ذي الاشرح كانت خدم أسف كسوف مرفيا أنه قيس ذي الجنث أين كنفها وارواح يا نشاء النبي إلشتنك أحد من النشاء نتقتون فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولن معروفة ثيروين للنبي ورشتني اللي نذكت أما ثيروين النظا بس تشكثم أرسل خيق متوار أريد معه ونور نصفير حدرم تشوي ورياسن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية لولا وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسى أهل البيت ويطهركم تطهرا سيقوم بتخمنا نكوت وتشبيح امتران الشبوح الوقثนي الجهريان فدمتر فطليث نخد أفكمت الزكاة نخد تضع عم تربيه الانفيش يفغرب غذا ونيكش رو سخر الدنوب ذا السياث خنوين يثوقها من الانفيش أكون يجزي يجزي وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا مشرينت ذكر القران للحدث دقا من جدخ الجحا من الكويت افلا ربي تستغضيمت شي لا نخبر قرص ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين خروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إنسلمين ذي الممنين ذي الممنات ذي الطائعين ذي الطائعات ذاتذت <ويس> ستذت ذي صفرين الصفريين وذكين يتخشي عن أتي ذاكي تخشي عن وذكين يتصدقان أتي ذاكي تصدقان وذكين, وذكين يتزوما أتي ذاكي تزوما الشهوانسا أتي المتيرنان وذي, وذي, وذي, وذي ذكر مربطاس أتي ذاكي تذكران إهجيسنا ربي لأعفوذنا جرد مقرآن وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ظل ضَلَالًا مُّبِينًا هُوَ سَيَنرُ الْخِيَارُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَا يَقْطُرُ بِذُنُوبِهِ ذِكْرًا لَّمَن فِي عَنَانٍ يبادغ في بريضة عشر وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك من الله ومبديه وتخشي الناس والله أحق أن تخشاه مثل الثقار راس نعم ربي أما كان ذنعم طفلاج الجغور كثمت فيه ربي رقتك وظل تفرض ازدخل بريك اي نرى دسفن ربي ازدخل الدن ربي رقتك وظل فالما قضى زيد منها وطرن زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرى وكان أمر الله مفعولا مش فغد الدهن إزايد نتوذيس نفكيك شاتس الزوجر أكنور يشيرو غريف في المؤمنين مظهن الزواج التلاوين وبيض ربان ماذاين فتشن الدهن زامر البيضرون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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلى الله وكفى بالله حسيبا وذي الصوضن الوصياث الربر نتساقوثنت وليش وين نتساقوثن حاشا ربثني خرقا وجحو سفا ربي بركاث ما كان محمد ب أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد أريل لذبباس نصح جوان لهون نستدمشق على ربي إذ ختمل الأنبياء ربي يعلم كل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما كنوذو ذكي يمنا ذكر في ربنا سوى سبح في الصفح بالدين إذا نتعيق الصلين فلو نكن الملائك أكينا كندي السوفق الزيطرة ما تحشم امتفاد نستتغذ انت الممنين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما أهني ذي قابل السلام السنبرة مريلا أي أن يشني هجا أثان ذي الخير يا ايها النبي او ان شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه والشراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا انفي نشجع كذا شهد اتش بشر اللهش نظروا سير الذين ساروا في الظلام يتشذر مصبح يتفجيج ذشر الممنين الثانس عان وغرب الخير ذام قرآن ولا تطع الكافرين والمنافخين وداعداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ارتض عرى الكفار ولا الممنين المنافخين انفس نورث نستاذو اشخريكا غف ربي بركيه ربي ذوهير يا أيها الذين آمنوا إذا نجحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدد تعتدونها فمتعوهن وشرحوهن صراحا جميلا أوذي زوج المثزوجم اشفي ذكي من بعد ما شفنا مشيت وقبر مثل, مثل نور مدت وفي الله خير العده انا تحسهم فلشت اكتشفت اي صفر يا ايها النبي او لنا احل مالك ازواجك لات اتي اجورهن وما ملكت يمينك مما افا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبة نفسها للنبي ان راد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكة مانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيماً أنا في نقرغ نحل لك ثلاؤين النهزة وجل في ذاك في كذا الصداق تعملت يكوش تي ذاك المركض ثلاثين ذي بقين يدي فيك ذي الغنائي من الجهاد يكوش تي الشيش نعميك D yes-is tamamuminik, yes-is n xay-k d axwaltti-ik, d tiden-nni ḥujren yid-k, as tmeṭṭut-nni yumnan, ma tefk iman-is ynnbiya, ma yebɣa nebi ad tt-yezweǧ. Tagi keččin i weḥdde-k, mebra makken d lmuumuniyen, Neɛrem s wayen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 وكان الله عليما حليما اشوخرصي النفس بغيض ادقربد في النفس أدقرب في بغيض اكتشي نكشي خوان يجي لكني عشرة ويش بغري الله ذوينات تشارن فيط ورتبو بنت ادرود تشارن شو اليش تفكيل يارم ربي ازدخل بلون ون العلم الربية وساء ورديس قصة سلعشران لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ولك حل ترى أكغر الزيث أفتغل نغث تبدل تستيض غش عجيب تكتذ الصفان حشثي ذاك إذ مركض ذاك في كل شيء ذا عشاش يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا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 ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما خلونا وإذا كيومنا وكشمس سخة من النفية <تصفيق> حتى ما سوى عرضا غير طعام ما يحضر ديبان ما سوى عرضا كشمس مثل جامكر ثروحث والتغيمات غاله درعا والنروس يعجيب النبي لكن يستضحي ذهن أربور يستضحي ذهن الحق مرة الضرف المثاقة والسان يتراوين النين النبي الضرف الثت ذفير الحجاب ذوين نعيسى رصفون ورون ننون ذويذن ست ورون نرا قسادون رسول الله أجزوجهم من بعد استلاوينيش أبدا أثنويننا وربي ذينا مقرن إن تبدو شيء أنه تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما باين لك رجس كنا ربي يبدل خبر كل شيء لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكة مانهن اتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا ولش فلست غريف مرحجفت ففست ولا غفف الرون ست ولا غفف مثلاً ست ولا ربه مثلاً ست ذو الرون يسمث ست نغفر روين ننست ذو إذا كنت من خط أقوى ثمت ربي مثان ربي لشهده كل شيء إن الله وملائكته يصلون عن نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسليموتش لهما ربته المريتات التي صلينها في النبيه المؤمنين اولاد صلث في لش سلمن الذين يوثون الله ورسوله لعنههم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذاب مهينا وذ يوزن ربن يشنعي لثنا ربي ذي الدنيس يكثل أخر إهجيشن العثاب ذمعور إثنهانا والذين يوثون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتشبوا فقد احتملوا بهتهانا وإثم المبينا وذكين يتشاثون المؤمنين ذي المؤمنات شوين رخذبنا لهم ببن الكتب ذا مقران ذي رسمي فلعنين يا أيها النبي أخل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدناء أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما أنفن إن استثروينيه ذي الشيخ يكتروين أبري الله ذي المؤمنين أدس بورتيج لفن أكنا ستواع قرد أرثت ستذنا أصلا ربي تسميح أرنوه يشورد الحنام لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا مرجن رخفين من سن وإذا كيومنا نسيرس المنافقين إذوذ غير أبولوان إذوذ ديجارا دي دي دي دي لكتب إذو الفسد للمدينة أكد نصرف لسن ومبعدوز الضغنان إذ حاش شوط الوقت ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا اشوانارن عند اللان هذا توصف الناس نغن لافريدي ديجاربي لقدي عدان روحان الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل تتكون تكون قريبة استقصين كدم الدين من مثقم القيام إن شنطر بي عارمان إيش شيكورت عارم مضيس آهت قرمد إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ربنا على الكفار اهجياش نفر نوم اتمس دماذيك سرق من ورشفنا لنا حبيب ولو نحن نصران يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا شادتنا وكبراءنا فأضلون سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعلان كثيرا السن مرسا قلبا وثمونا نسلس داخل تمس أشقر أوفان أن رب نضع نفيان أشقر أبا في النغ أن ضع مقران لنا نغ السعرق نغي في النغفك لا أعذفنا سنمر خيان نعليه ما تصنع نعليه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوك الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها خلوها وذكيونا أرشي لثم ذاك إلا نستاذ الموسى أربين جثثين نان ورب قدس المقار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصدح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خرجنا باذن قيوم يومنا ربي لا قد اغثم أو نسرح الأعمار نوان أو نعفو الدنوف نوان وضعنا ربي ذنفيس يربح يربح ذمقران إنا عرضنا لما نتعلى السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهلا أقرغنا عرض جمنا افيحن ونزل القاعه ذي ذورير رولن ديس وكنو سمر نرا يظرم الشمورتغريم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشكين والمشركات ويطوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أكنادي عصف ربي وذاك يمن سيرس المنافقين أستاذ يمنى سيرس أذويذ إسيق من نشريك أستاذ إسيق من نشريك أربدي عفو وذاك يمنى أستاذك يمنى ربنا عفو أطاس أرنو